وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعَفْهَا وَيُكْثِرْ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فكيف إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهَا أُولَٰئِكَ شهيدا يومئذ يود الذين كفوا عصا الرسول لوتسوابهم الأرض لوتسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا